بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل عبتك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تطبيل وأرسل عليهم طيرا أبابين كربيهم كربيهم بحجارة من سجيم فجعلهم كعصر مأتون